وهذا الدعاء العظيم هذا دعاء استفتاح فيه تعظيم لله وفيه معاني عديدة ومنها التوحيد والإيمان والتصديق والإخلاص والتوكل والانقياد والتسليم والإخبات والإنابة إلى الله تعالى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 يا الله فهذه اذا الميم عوض عن يا نداء لك الحمد أصل العباره الحمد لك الحمد مبتدا الحمد لك لكن قدم الخبر وهو الجار والمجرور لك الحمد دلاله على ايش الحصر والاختصاص الاختصاص لو واحد قال ما الفرق بين الحمد لك ولك الحمد لك الحمد في الحصر والاختصاص أعظم وال في لفظة الحمد تفيد الاستغراق يعني استغراق جميع أنواع الحمد وجميع المحامد تفيد الاستغراق والاستقصاء الحمد فإذاً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 والكمال هذا كمال الذاتي والوصفي والفعلي يعني كمال الذات والصفات والافعال قال أهل العلم مجرد وصفه بالكمال دون محبه ولا تعظيم لا يسمى حمدا وانما ماذا يسمى مدحا صحيح فمجرد وصفه بالكمال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 فالحمد اذا في اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه بخلاف المدح فانه خبر مجرد بدائع الفوائد لابن القيم الحمد ثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله ثناء عليه بصفاته وأفعاله وافعاله دائره بين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 لأنه معناه المطهر من النقائص والعيوب طيب إذا قلت لك الشكور الغفور الخالق وتعديه والحمد يكون باللسان والقلب فالله تعالى محمود على أسمائه وصفاته وأفعاله وعلى نعمه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 الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمه فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص يعني من جهة الحمد اعم من جهة الشكر اعم كيف؟ الحمد اعم من الشكر من جهة ما يقعان عليه من حيث ما يقعان عليه ما يطرقان عليه لأن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية وفي البشر تقول مثلاً حمدته لشجاعته لفروسيته ولو ما طالك منه معروف ولا اسدى إليك شيئا من الخير لأنه عندك يستحق الحمد لصفاته سواء أعطاك ولا ما أعطاك لكن لما تقول شكرته لا بد أن يكون قد أعطاك شيئاً تشكره عليه خيراً نعمةً طيب من اي هذا الحمد اعم من الجهه هذه طيب ومن اي جهه يكون الشكر اعم من جهه وسائل الشكر يعني الان قلنا الحمد يكون بالقول والقلب اما الشكر بالقلب والقول والفعل والفعل و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 واذا راى ما يكره قال الحمد لله على كل حال فالحمد في جميع الحالات والحديث راوي ناج وجود اسناده النووي رحمه الله الصحاوي البوصيري قول عليه الصلاه والسلام بعدها انت نور السماوات والارض يعني منورهما ومدبر امورهما فالله تعالى منور السماء بالكواكب والشمس والقمر وقيل نورها بالملائكة كما نور الأرض بالأنبياء وقال ابي بن كعب والحسن وغيرهما نور السماوات والأرض مزين السماوات والأرض زين السماء بالشمس والقمر والنجوم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 أو أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلالا ليس ذا بطلان قال عليه والسلام ولك الحمد انت قيم السماوات والارض وفي روايه المسلم قيام قيام قيم قيام قيوم كلها صيغه بالغه تدل على قوه القيام وكماله فهو قائم بالسماوات والارض سبحانه قائم به ولا تقوم الا به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 كما ذكر السعدي رحمه الله في الحق الواضح المبين قال قتاذا القيوم القائم على خلقه باجالهم واعمالهم وارزاقهم كما في الزاهر لابن الانباري فهو سبحانه قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد وقام كل شيء به تعالى فكل ما سواه محتاج اليه مدارج السالكين القيوم اسم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه سبحانه وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه فهو يقيم غيره ولا يقيمه أحد وهذا من كمال قدرته وعزته كما في بداع الفوائد قال ابن القيم رحمه الله في النونية هذا ومن اوصافه القيوم والقيوم في اوصافه امران احداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران فالاول استغناؤه عن غيره والفقر من كل اليه الثاني يعني المعنى الثاني والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشاني النونية فإذا معنى ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض أقمتهما من العدم أو وانت وأنت قائم عليهما يا ربنا بما يصلحهما فأنت الخالق الرازق المالك المدبر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 وابن السني وصححه المنذري وحسنه الألباني قال ابن القيم رحمه الله انتظم هذان الاسمان يعني الحي القيوم هذه فئات الكرسي وفي اول الان عمران الحي القيوم طيب هل ورد هذا الاسم ايضا في موضع ثالث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 وقد خاب من حمل ظُلْمَا طيب إذن هذان الاسمان قد اجتملا على صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة فكأن المستغيث بهما يعني يا حي يا قيوم مستغيث بكل اسم من, من أسماء الله تعالى وبكل صفة من صفاته فما اولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكون في مظنة تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات ابن القيم بدائع الفوائد وقول عليه والسلام ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم كما قال تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرب الخالق المالك المدبر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 اذا يا سمين مش يعني يا أيها السمين يا جمع يعني كلمة واحدة جمع يا وقيل غير ذلك يعني أنه فيك أيضا يعني في ثالث وفي هذه المشهورة طيب العالمين جمع عالم نحن نقول عوالم في القرآن عالمين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 انه الخالق في قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني الربوبيه وتربيه الله لخلقه نوعان عامه وخاصه يعني تقول الرب الرب الرب يعني يربي يربي فتربيته لخلق نوعان عامه في خلقه لهم وايجاده ورزقه وهدايته لمصالحهم هدايته لهم او هدايتهم لمصالحهم التي فيها بقاء في الدنيا أما الهداية الخاصة فهدايته لأوليائه وعباده المؤمنين فيربيهم بالإيمان هذه التربية الخاصة التربية, كنا التربية نوعا تربية عامة تشمل خلقهم ورزقهم وهدايته إلى ما فيه مصالحهم وتربية خاصة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 وحقيقة التربية التوفيق لكل خير والحماية من كل شر ولعل السبب هذا في ان أدعية الأنبياء في القرآن أكثرها مصدره ربنا وربي ربنا وربي إذا الأدعية في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعية الأنبياء التي ذكرها الله في كتابه مصدرة بالربوبية رب منادات الرب عز وجل لما اجتمل عليه اشتملت عليه كلمة الرب من المعاني العظيم الدالة على القدره والداعي يريد من يقدر على تلبية طلبه ولذلك يقول ربي وربنا لكن هناك في القرآن أدعية مصدرة اللهم صح؟ حاول لا هاتوا لي قل اللهم مالك الملك غيره غيره من ادعية الانبياء من ادعية الانبياء مبدوء اللهم على حرف اعطينا شيء صح ايوه يلا بسم الله هالحين بس اذا اعطيكم كلمه تعرفوا ورا سوره المائده سوره المائده قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء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 وإنما يدعونه بذلك ينادونه بذلك فالله سبحانه وتعالى قال عنهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين طيب آخر, آخر دعاء في اللهم في القرآن أيوة من تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل اللهم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 قال أنت الحق الحق في ذاته الحق في صفاته ووجود حق وأسماء حق وصفات حق وشرع حق ودين حق وكتب حق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 ومرقاه المفاتيح قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدع لكلماتك صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام كل ما امر به كل ما حكم به عدل كل ما نهى عنه باطل يأمر بالمعروف يناهوا عن المنكر إن الله يامر بالعدل والاحسان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 هذا هو البعث بعد الموت والمصير للدار الاخره والموقف بين يدي الله كما ذكر ابو رجل في فتح الباري والعين في شرح أبي داود ومرقات المفاتيح كذلك زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتهم هذا حق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يعني فملاقي ربك إنك كادح إلى ربك تدحن فملاقيه فملاقي ربك وقال تعالى واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وقال الله ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون جاء في حديث جبريل في اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث رواه البخاري ومسلم كما في رواه ابي هريره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 يطلب منه الموعظه كيف القدوم على الله تعالى قال يا امير المؤمنين اما المحسن فكالغائب ياتي اهله فرحا مسرورا واما المسيء فكالعبد الابق الشارد عن سيده الآبق ياتي مولاه خائفا محزونا وقول علي والسلام الجنه حق والنار حق مخلوقتان الان لا تفنيان ولا تبيدان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 قال تعالى اعدت للمتقين والنار وعدة الكافرين والنصوص كثيرة أن الله لما خلق الجنة وخلق النار أرسل جبريل فنظر فيها ونظر في هذه ورجع إلى الله الحديث وأن الله لما خلق النار اذن يعني جع أكل قالت رب اشتكت اشتكت قالت أكل بعضي بعضا فأذلها بنفسين قول عريضة والسلام والنبيون حق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 مئة نبي الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة وستون جمّاً غفيرا ما ذكروا في كتاب إلا خمسة وعشرين أسماء خمسة فإذا كانوا مئة وأربعة وعشرين ألف نبي الذين بعثوا في البشرية لأن ما في أمة إلا غلط نذير واحيانا اثنين وثلاثة كذبوهما اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ف في انبياء كثر كثيرون جدا الله يحب اقامه الحجه على الناس يريد ما ياتي يوم القيامه يقول ما ما بلغنا وما سمعنا يعني الله يريد اقامه الحجه خلاص حتى كل واحد العذر خلاص والحجه تنقطع ف النبيون حق فعلا ارسلهم الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنموا الطاغوت ونحن نؤمن بهم جميعا ولو ما عرفناهم جميعا لا نفرق بين احد من رسله في الإيمان في أصل الإيمان لا نفرق بين احد من رسله والله قال مهددا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وبذلك احتج بعض العلماء المسلمين على أحبار اليهود ورهابنة النصارى قالوا نحن أولى, نحن أولى بالحق منكم أنتم يا أيها اليهود آمنتم بموسى وكذبتم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم يا أيها النصارى آمنتم بعيسى وكفرتم بموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى فنحن أولى بالحق منكم وقول عليه والسلام ومحمد حق خصه من النبيين مع أنه منهم تعظيما له هذا العطف إشارة للتغاير يعني أنه فوقهم أنه إمامهم مع أنه منهم من جملتهم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 وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت بدأ الآن بالدعاء بعد كل ما تقدم من الثناء وبعد كل ما تقدم من الاعتراف والاقرارات الإيمانية اللهم لك أسلمت استسلمت واطعت انقدت لحكمك وأمرك ونهيك سلمت ورضيت وآمنت صدقت واستيقنت اللهم لك أسلمت ذكر هذه المعاني ابن بطال وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وغيرهم وبك آمنت الأولى لك اسلمت الثانية بك آمنت صدقت بما أنزلت وما أخبرت وما أمرت وما نهيت بك آمنت أيضا فيها حفظ بك آمنت أقوى من آمنت بك بك آمنت يجمع الإيمان بالله وأني لم أؤمن إلا بتوفيقك آمنت بك مجرد الاخبار عن الإيمان إذا بك فيها استعانة بك توفيق منك غير آمنت بك مجرد الاخبار بك آمنت إخبار وإقرار بأن الإيمان كان بتوفيق منه سبحانه قوله وعليك توكل تبرؤ من الحول والقوه وتفويض الامور الى الله ومن توكل على الله كفاه والوكيل هو الكافي كما في شرح ابن بطال والتوضيح لابن الملقب قولوا واليك انبت رجعت الى الخير بك واليك انبت, إليك أنبت انيبوا الى ربكم عودوا الى ما يرضيه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 مواجهة أعدائك بك خاصمت لأن الخصام في جدال وحجج براهيم نقاشات فهذه تحتاج لتأييد ونصر من الله بك خاصمت بك مستعينا في جدال أعدائك وبالحجج التي أنزلتها وذكرتها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 قوانين أرضية وإليك حاكمت إلى شرعك طيب وبك خاصمت وإليك حاكمت هاتاني المخاصمة لله يقول العبد المخاصمة ليست لهوى يحظي وإنما من أجلك يا الله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 وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم المغفره مع انه غفر له يعلمنا اولا ويتواضع كذلك وليقتدى به انت الهي لا اله الا انت انت الهي اذن افتتح الدعاء بالتوحيد واختتتم بالتوحيد وانت معبودي لا معبود لي غيرك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 هذا الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يستفتح به في قيام الليل وهو جدير بالتأمل والحفظ والفهم والعمل جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام معاني الإيمان والتوحيد والتوكل والانقياد والتسليم والإنابة والتضرع والخضوع مع الثناء على الله وختمه بالدعاء